عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد مشهد فيلم لا يمكن الواحد ينسا اللي يشوفه لا يمكن ينساه ابدا يا جماعه اتفرجت على فيلم مجموعه من الأسود كان في مجموعه من البقر الوحشي ماشيين مع بقره وحشيه صغيره معاهم مجموعه قطه هجمت عليهم وخدت منهم البقره الصغيره دهي وخلاص بداوا يفتكوا فيها المشهد لغايه دلوقتي عادي جدا ومكرر جدا الحاجه الغريبه جدا اللي ان البقر الوحشي كله جري ثواني و لقينا الكاميرا جايبه منظر جماع رهيبه من البقر الوحشي جماعه كبير جدا جايين و وقفوا في الاسود وش لوش حاجه غريبه جدا هو البقر ممكن يتوحد هو البقر ممكن يعمل كده والاثنين واقفين بيبصوا لبعض الاسود واقفين مستغربين عمرهم ما شافوا بقر بيعمل كده عمرهم فالاسد واقف مستني يا ترى البقر ده هيعمل ايه وفجاه تيجي بقره وحشيه تهجم تهجم على اسد وتنطحوا بقرونها يطير في الهواء منظر عجيب جدا يطير في الهواء كانه حته ريشه ويبعد بعيد الاسود اول ما شافت المنظر ده وشافت الاصرار ده جايبينها وهي بترجع خطوه خطوه خطوه بس والمشهد ينتهي وتهرب ويستردوا البقره الصغيرة بتاعتهم ثاني سبحانك يا رب يا جماعه البقر لما توحد غلب الاسود امال الاسود لما تتوحد ومار رجاله امه محمد لما تتوحد امال امه الأمه الحبيب لما ترجع تاني امه واحده مش امه ممزقه هتعمل ايه في اللي في العراق محتلنا واللي في فلسطين محتلنا افتكرت مذبحه قفر قاسم في يوم من الايام بعد ما العدوان الصهيوني احتل فلسطين في يوم من الايام مذبحه قفر قاسم لما جم استدعوا عمده المدينه الساعه 5 الا ربع قالوا له في حظر تجول الساعه 5 قال له ازاي ده الفلاحين في الحقول والناس بره القريه طب ادوني ممنوع خلاص بلغ اللي جوه واللي وحوطوا المدينه من بره وكل راجل كل طفل كل امراه داخلين ضربوهم بالنار اتلوهم قتلوا 57 راجل وطفل و منهم 17 طفل وامراه لما عملوا حوار مع واحد اسرائيلي بعدها غرموا الغرامه بتاعه اللي هم عملوه ده المخالفه دي كانت 10 ساغ 10 قروش مصريه للقائد اللي عمل المذبحه دي بيعملوا حوار بيقولوا له انت يعني للجند انت انت عملت كده ليه قال لهم لان موت اي عربي معناه حياه اي اسرائيلي طب انت طا شرط مسلم بايديا سبحان الله العظيم افتكرت يوم الشهداء بتاع كشمير لما كان الهنود واخدين مكان حصن والمسلمين واقفين عايزين يرجعوا مكانهم وطلع واحد وقت صلاه الظهر يؤذن اول ما الهنود سمعوا الاذان ضربوه بالنار قتلوه المسلمين مرضوش ان هما يطاعوا طلع مسلم تاني كمل الاذان اتلوه طلع واحد تالت يكمل الاذان اتلوه على ما كملوا الاذان كان 22 مسلم اتقتلوا على ما كلمه لا اله الا الله في الاخر اتقتلت يا الله يا جماعة. فلسطين يا شباب فلسطين يا شباب الامانه اللي فرقتنا الارض المقدسه اللي ربنا سمها الارض المقدسه اللي احنا لازم نطهرها حتى وبرمنا فلسطين من حاجة العجيبه اللي لقيتها في القران معركه تحرير فلسطين مذكوره في سوره البقره معركه تحرير فلسطين يا جماعه لما تدبرت فيها قلت يا رب ديني المعركه القصه السيناريو بتاع المعركه عبر التاريخ كله في اي يوم اتحررت في فلسطين المنظر الاولاني منظر مظاهرات في الامه ابحث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا قصه طالوت وجالوت في سوره البقرة ابعث لنا ملكا مظاهرات والمصلين في التراويح الامام يقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين آمين واخرجنا من بينهم سالمين آمين مظاهرات هائمه كلمه امين وهي بتسمع من المسلمين في التراويح تحس ان فلسطين هتتحرر بكره وبعد كده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر الدنيا جت في الطريق كله وقع كله نزل وشرب كله ليس دين وكله ليس مسؤوليته اول ما ده اشتغل في وظيفه وده في شهاده وده في فلوس وده بص البنت وده بص العربيه وده بص الموبايل كل الأمة وقعت ما فاضلش غير رجاله قليلين جدا بعدها بقى الرجاله عبت النهر لقت احد قليل والطويل والصحراء رهيبه واللي محتلين فلسطين عملاق واقويه والعده بتاعتنا قليله والعدد قليل قالوا لا طاقة لنا اليوم خلاص ما عادش فيه امل زي الوقت يا جماعه في الجرايد والاعلام ما عادش فيه امل هنعمل ايه هنحرر فلسطين ازاي بلدنا هترجع لنا ازاي الموضوع انتهى خلاص جايين بعد ايه وفجاه وفجاه يطلع بطل يقلب كل الموازين وفجاه يطلع بطل يقلب كل الحسابات وفجاه يطلع بطل يغير كل الواقع وقتل داوود جالوت فجاه يطلع بطل يغير كل الخريطه اللي كانت موجوده وترجع فلسطين على ايديه انا عايزك تبقى انت البطل ده انا عايزك تبقى انت البطله دي انا مش عايزك تبص حواليك بعد 16 سنه التزام الواحد يتعود ما يبصش يمين وشمال لو كان في حد كان زمانه طلع ما تبصش ما فيش غيركوا يا لو مش قلتوهاش مش هتتشال لو ما ضحيتوش عشان دمكم خلاص ضاع خلاص يا جماعه مفيش حد غيرنا يقوم بمهمته تجاهدينه فلسطين يا شباب فلسطين وديننا عايزين نبقى ابطال بطل على وجه السرعه عايزين بطل على وجه السرعه ينقذ الامه دي يحل مشاكلها يحل الازمات اللي هي فيها انا عايز طموحك يبقى طموح رهيب مالوش حدود ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له أن يموت لمتى يوم اتت سبع حملات صليبيه يقودها قاده اوروبا وقفه وسط واحتلوا فلسطين ويوم ما دخلوا القدس قتلوا 90000 مسلم وذبحوهم وكانت بتاعه الخيل غاصت في دم المسلمين علقوا الصلبان على الاقصى علقوا الصلبان على قبه الصخره حرقوا جثث أطفال المسلمين وكلوها من شده حدوهم عليهم الجثث بقت اكوام في الشوارع والدم بقى اكوام في الشوارع حولوا المساجد لاستابلات والكنائس وفجاه يطلع بطل يغير كل الموازين ويقلب كل الحسابات بعد ما الامه قالت خلاص ضاعت انتهى فلسطين شرا جت تاني وفجاه يطلع صلاح الدين يغير كل الحسابات ويقلب كل الموازين حرم على نفسه الضحك لغايه ما فلسطين اتحررت خد 52 معركه انتصر في ال 52 بقوه الله وطهر الشام كلها من الصليبيين وبعد 91 سنه تتصلى صلاه الجمعه تاني في المسجد الاقصى بعد 91 سنه قفل للمسجد وتعليق صلبان عليه بطل انا عايزك تبقى انت البطل ده انا عايزك تبقى انت البطله دي انا عايش بقطع عايزين بطل على السرعه يا جماعه عايزين مهمه انقاذ لامه محمد مين مين الابطال اللي يقوموا ويغيروا الواقع انها فدينا لولا لن يموت ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاءت التتار لما جه التتار ودخلوا العراق الاراء وقتلوا حطوه في شوال وضربوه بالجزم لغايه ما اقتلوه يا المشهد ده يفكرنا بايه حصل قريب يا جماعه لما قتلوا الخليفه المسلم في العراق ولما كان قتلوا مليون مليون مسلم بقت الجماجم اكوام جبال في الشوارع والاوبئه انتشرت من شده الجثث والعفن بتاع الجثث 30 يوم قاعدين يذبحوا في المسلمين بقى التتاري يشوف 10 مسلمين قاعدين يقولوا استنى اما اروح اجيب سكينه تذبحكم يقعدوا جبنه مش قادرين ينطقوا يروح يجيب سكينه يذبحهم ال10 وما حدش عاد حد بيتكلم وخلاص والامه كلها قالت خلاص الخلافه ضاعت والدين راح وعزه الاسلام راحت خلاص مفيش امل الحراك راحت مننا والتتار راحوا على سوريا ويسحفوا بعدها لمصر والدنيا انتهت خلاص بعد ما بغداد راحت هنعمل ايه مفاجاه يطلع بطل يقلب كل الموازين ويقلب كل الحسابات ويغير كل الاعتبارات فجاه يطلع بطل يغير خريطه الواقع مره ثانيه قطز يطلع قطز ويقود الامه ويقلب ويقلب الموازين كلها ويرجع الخلافه الاسلاميه ثاني يا جماعه انا عايزك تبقى انت بطل ده بطل على وجه السرعه عايزين بطل على وجه السرعه عايزين بطله عايزين ابطال يا شباب احنا ما قعدناش عايزين ملتزمين على ما تفرك احنا عايزين ملتزمين رجاله عايزين ملتزم يقلب الدنيا يغير الواقع يشيل مسؤوليه دينه عايزين ملتزمة تبقى نور للدنيا كلها عايزين ملتزم يسلم على ايده مليون واحد غير مسلم يلتزم على ايدها مليون واحده ما هياش محجبه يا شباب يا شباب مين البطل مين اللي هي مين اللي هتقول لنا صلاح الدين قلنا صلاح الدين وأتباعه أض... يا ترى ام صلاح الدين كان شكلها ايه يا ترى ام قطز دي على ايه يا ترى الامهات العظيمات دول اللي طلعوا لنا العظماء دول كانوا ايه وكانوا شكلهم ايه افتكر الرنتيسي الله يرحمه لما كانوا عاملين معاه حوار قبل ما اليهود يضربوه ويقتلوه فبيقولوا له في ناس بتموت بسرطان وناس بتموت على السرير وناس قال لهم بط اي بريفير اباتشي انا افضل ان انا اموت بالاباتشي وبعدها بفتره بسيطة جدا يتضرب بالاباتشي من الطيارات الاسرائيليه ويموت شهيد الرنتيسي وتتعلق الصوره بتاعته وهو مكتوب جنبها باي بريفير اباتشي ابطال يا جماعه زي عن دليب البطله الصغيره بتاعه فلسطين بطلتنا الصغيره اللي يوم الجمعه الصبح سلمت على والدتها وقالت لها انا رايحه مشوار وهيجي لي النهارده ناس هيخطبوني قالت لها مواصفاتهم ايه قالت لها مش مهم يعني انا انا هيحققوا لي حلم حياتي اللي احسن استقبالهم وسهرت طول الليل مع اخواتها السته اللي شالت مسؤوليتهم ومسؤوليه اخوها الكبير اللي عنده مرض مزمن وشيف زي ما شالت مسؤوليه سو... مسؤوليتهم شالت مسؤوليه امتها ودينها وتخرج عن ليب البنت اللي لسه 3 ايام على, على اتمامها ال20 سنه تخرج عن ليب وتعمل عملية استشهاديه بالضوابط طبعا ما فيش حاجة غير بضوابط علماء أهل السنه بتعنا شيخنا شيخ ابن عثيمين وابن باز والالباني وتخرج عند ليب وتعمل عمليه استشهاديه يتقتل بتقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى انا مش عايزه حاجه يا رب مش عايزه شباب مش عايزه دبله خطوبه مش عايزه شبكه مش عايزه مش عايزه اولاد انا عايزاك انت يا رب انا عايزاك ترضى عني يا رب يا شباب يا شباب لو عايزين نعمل قضيه فلسطين قضيه رائعه بنعمل ايه نعمل دوره اولمبيه فيها الناس دلوقتي مهتميه بالاولمبياد بكين اكتر ولا مهتميه بقضيه فلسطين اكتر صلاح الدين الايوبي يا شباب اللي هيصلح يحرر فلسطين ده ناس عندها همومه كان يعدي قبل معركه حطين على الخيم يلاقي جنود نايمه يقول من هنا تأتي الهزيمه يلاقي الجنود قاعده تقوم الليل يقول من هنا ياتي النصر نعد الوقت على النوادي نشوف الشباب فيها من هنا تاتي الهزيمه نعد على المساجد والدروس الشبابيه من هنا نصر. نعد على قناه فضائيه فاجره فاتحه من هنا تاتي الهزيمه نعدي على قناه اسلاميه فاتحه من هنا ياتي النصر نعد على بنات راكبين مع شباب في عربيه ومشغلين اغاني من هنا تاتي الهزيمه نعدي على شباب ملتزم منطلق رايح يحضر درس ولا رايح يتعلم تجويد ولا قران ولا بنات منتقبه ماشيه في الشارع من هنا ياتي النصر مواقع النت الاباحيه من هنا تاتي الهزيمه مواقع النت الاسلاميه من هنا ياتي النصر انت سبب نصر ولا هزيمه نصر ولا هزيمة؟ انت وقتي سبب من اسباب نصر الامه ولا هزيمتها اوعى تكون جرح في قلب فلسطين اوعى تكون جرح في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما اطعتش ربنا وعصيته يبقى انت سبب من اسباب نكسه الامه وهزيمتها اوعى تنكس فلسطين بمعصيتك اوعى تضيع العراق بسبوبك ومعصيتك وتبرجك عايزين يا جماعه نبقى سبب نصر يا شباب عايزين يبقى عندنا فهم عايزين يبقى عندنا همة لدين الله سبحانه وتعالى عارفين التلات تيران والأسد لما الاسد كان عايز ياكل ومش عارف يعمل ايه فاستلطط لغايه ما التلات تيران اتفرقوا وحصل بينهم مشكلة راح لطور منهم قال له يا حمد تور ايه ده الاسد اترعب قال له ما تخافش ده انا حبيبك ده انا عايزك تطلع على الدنيا ده انا عايزك يبقى لك مركز واحتبار قال له مقابل ايه تسيب لي التور الابيض التور الابيض ازاي اخويا اسيب لك اخويا يا تور ده انت يوافق الطور الاخضر على ان الطور الأبيض يتاكل واخر النهار يرجع الاسود ده في بقه كبد اخوه وده في بقه راس اخوه وده في بقه لحم اخوه ودم اخوه بينزف من كل حته بعدها 500 كاميرا تصوروا والطور البطل والاعلام يهتم بيه بعد شوية يا طور نعم انا عايز الطور الثاني اخويا الثاني لا يا طور انت ارهابي ولا ايه خلاص خدوه واخر اليوم يكون جسم اخوه متقطع ما بين انياب الاسود وبعد ما الطورين يتاكلوا يفاجئ ان الصود اللي كانت واقفه تحميه كلها بتهجم عليه وتحت ألم عضات الموت في كل حته في جسمه وتحت الدم اللي بينزف من كل حته من جسمه وتحت النحش اللي بيتهش في كل حته في جسمه يصرخ وهو بيموت انا ما اتكلتش النهارده اكلته يوم اكل الثور الأبيض عايزين شباب شباب يعرفوا قيمه الوحده شباب يعرفوا قيمه الالفه قيمه الترابط شباب عندهم فهم يا جماعه شباب يا جماعه كفايه ذل بقى كفايه ذل احد اخواننا احد صحابنا كان سهران واحد الماني وال قعد يشرب ولازم بالله لغايه ما سكر صاحبه مش ملتزم قوي يعني لغايه ما سكر فبيقول وا سكران فبيقول له انت ايه رايك فينا الالماني قال له انتوا بالنسبه لنا عاملين زي غينيا بيجز اللي هي خنازير غينيا اللي بيعملوا عليها التجارب في المعامل بره في الابحاث العلميه احنا ليكم عندنا البترول بس انما اول ما ناخد البترول بتاعكم انتوا ولا ليكم اي معنى عندنا افتكرت الكلمه اللي قالتها راقصه روسيه قذره حقيره زي الامه اللي هي منها الا من اسلم منهم وهي بتقول اتمنى ان اتزوج من ثري عربي قالوا له ليه قالت لهم لانهم ما بيفهموش اي حاجه اخد فلوسه وخلاص وما فيش مخ عنهم دي يا جماعه افتكرت منظر صرايف ومن سنين لما دخلوها وقتلوا المسلمين وكانوا يؤيدوهم بالكلام الحديد وبعكا يحرقوا الجثث بتاعتهم منظر جثث المسلمين وهي محروقه افتكرت المنكفازل يا جماعه كفازل على فين يا شباب لا انا درس الليله مش بقول على فن يا شباب انا بنادي اكتر من الشباب انا بنادي على فين يا اقول على فين ايها المصلح الاجتماعي والمصلح السياسي والمفكر والناقد والفنان اللي الفن عنده مش فجر وعري لا اللي عايز يوصل رساله حقيقيه بالضبط الشرعي على فن على فن كل اللي انتوا قراتوا له جان جاك روسو وديستوفسكي وجيمس جيمس على فن على فن يا جماعه على فن رايحين على فن بالامه يا رفاق تحليل الجرايد الكبيره اللي كلمتك يا تدخلك النار يدخلك <سؤال> <تصفيق> <على> فين يا روح يا سحماء على فين يا قاده المراكز السياسيه يا الكرسي بتاعك يا يخليك مع أصحاب اليمين يا يخليك مع أصحاب الشمال على فين يا شعراء <فنمين> <أدباء> <أروقيين> يا فنانين يا ادباء روايين يا قصاصين على فين يا اللي الشهر بتاعك يخليك مع حسان بن ثابت وافضل الله بن رواحه يا يخليك في في او تقع في جهنم ولا اعوذ بالله على فين مسؤوليتك تجاه فلسطين فين مسؤوليتك تجاه امه محمد ودينكوا في ايه على فين يا بنتي على فين يا اختي يا اللي شنطتك فيها فلان ومحمولك على رنه المغني فلان واوضتك فيها صور فلان والسكرين سيفر بتاع الكمبيوتر في صوره فلان على فين فين مسؤوليتك تجاه فلسطين فين مسؤوليتك تجاه دينك على فين يا حبيب قلبي عليك شب ايت والكليبات والف اسبريسو وغيره وغيره وجفاره على فين يا حبيب قلبي مسؤوليتك تجح في فلسطين وتجهد انك فين عايزين لفوق يا شباب مطلوب بطل على وجه السرعه مطلوب بطل بمعنى الكلمه مطلوب بطل يقوم ويقلب الموازين ويغير الاعتبارات يقلب الموازين بتاعه فساد الشباب في المجتمع يقلب موازين الدنيا كلها يقلب موازين الفساد الايمان واختلاله في القلوب على فين ومين اللي هيقوم بالمهمه دهيت هي؟ عايزين راجل عايزين راجل مسئوليته تجاه دينه تخليه عايزين اصحاب رساله تقدر تبقى صاحب رساله تقدري تبقي صاحبه رساله مشهد لما فرعون اتحدى موسى وقال له انا هجيب لك الصحره واستدعى ملكه السحر في العالم كله مشهد يومها يا جماعه والمنصه مفتوحه والشعب كله واقف حد يهتف والمظاهرات والهتافات بتهتف للصحره ولفرعون وفرعون قاعد منفوخ على الكرسي بتاعه وموسى داخل لوحده لوحد وحيد وسط الملايين دي كلها فيه عيون قليله قوي حق بالثنيه يا صح ولا يا ترى الحق ربنا بعتهولنا عشان نهتدي من الضلال ده ولا لا ويطلع الصحرا ويمسكوا الميكروفون وسط الهتافات الهابره يا موسى اما ان تلقي او اما ان نلقي او اما ان تكون اول من القى بترسم قدام الناس والناس واحده تهتف واحده تسقف موسى يقول لهم بل القوا القوا ما انتم تلقون ارموا الفضائيات الفاسده بتاعتكم ارموا مواقع النت المنحله بتاعتكم ارموا ازياء اللي انتم عايزين تدمروا شباب المسلمين بيها بتاعه المنات بتاعتكم ارموا كل مخططاتكم كل مؤامراتكم وكل الجرايد العلمانيه بتاعتكم ارموا كل البرامج العلمانيه بتاعتكم على الفضائيات كل وسائلكم اللي عايزين تضيعوا امه محمد بيه ارموا كل الشر السيء اللي اتربى على ايديكم وجيتوا زرعوه وسطنا ارموا كل اسلحتكم القوا ما انتم ملكون يرمم يلاقوا تعابين رهيبه طالعه من العصا بتاعتهم سحروا اعين الناس واصطرهوهم الناس كلها تقف تتفقف تتفقف وتفاجنونيه هتفات محمومه وفرعون يتنفخ على الكرسي بتاعه والصحره يقفوا منفوخينها منتصر انتصر فرعون خلاص ضايق ويبقى اعظم ضعيف في العالم كله ويطلع موسى وحيد وسط العالم كله ويطلع منظر التعابين قدامه والناس قدامه. هم فرعون والصحره ما يهموش بطل يطلع بطل يطلع راجل يقلب كل الموافيين القى موسى عصاه الناس مش واخدة بالها ومش متوقعين ان في حاجه تحصل ولكن فجاه اول ناس تاخد بالها من, من اللي حصل الصحره يصرخوا صرخ رهيب بالهم شافوا ايه ده ازاي الصحره هم اللي عارفين ان ده بالسحر ان عصايه موسى لما كانت تعملهم مسح ده الحق ده مش موسى ده ربنا احنا مش بنقفين في وش موسى احنا واقفين في وش ربنا ده مش ده حق ويسجدوا للاله العالميين ويسجدوا الرب العالمين على ايد البطل موسى باذن الله وفضله فرعون يبدا يتزلزل ايه ده احنا مش متفقين ولا ايه والفلوس اامننا برب العالمين والمركز اللي وعدتكم بيه اامننا برب العالمين والدنيا المفتوحه قدامكم اامننا برب العالمين هصلبكم على جذوع النخل اامننا في العالمين انقلاب اصحاب رساله بقى اصحاب رساله بقى اصحاب قضيه يا جماعه كفايه ذل بقى كفايه ذل عايزين ملتزمين يتقلب الواقع بسبب التزامهم وده لما يتقلب قلبك بالإيمان الاول عايزين ابطال على وجه السرعه هتبقي انت هتبقى انت يا شباب ساكتب شعري الباك بدمع القلب للحبر اسطره على كبدي وأترك دفتر الشاعري جراح احبتي في الأرض تبعث عاصف الفكري فيا عجبا فهل يبقى هنا صبر لذيه صبري حقا أن مسلمة بها كبراءه الطهري تبيت عفيفه والليل يهتك ستره الطهري احقا أن دماء اخواني على طرقاتهم تجري احق أن راس المرء يجعل لعبه تجري وان دماء اخواني على طرقاتهم تجري احق ذلك ومحقا صحيح يا جماعه صحيح ده بيحصل واحنا مش واخدين بالنا صحيح ده بيحصل يا جماعه في امتنا امتنا بتطعن وطعنوا في دينكم واحنا مش هممنا ان ديننا يتطعن فيه يا شباب بطل على وجه السرعه يا رب اكون قدرت اوصل لكم حاجه من الرساله اللي نفسي اوصلها لكم انا يا جماعه مش عايز كل مره اتكلم بس في الجنه وفي النار ولا انا عايز اكلمكم في البطوله في الرجوله في احنا الرجوله في المعاني اللي اتربى عليها صحابه رسول الله في القران والسنه انا عايزكم تقروا القران بروح جديده النهارده على فين يا شباب على فلسطين نحررها يا رجاله غزه اللي مستحملين الحصار بقالكم سنه ونص صبروا ربنا معاكم هيصطفيكم بصبركم باذن الله يا رجاله فلسطين الله معاكم ما فيش بيننا وبينكم غير العذر والله يشهد على فين يا شباب على فلسطين نحررها ازاي بالرجوله انا هشتغل في الدعوه وانا علم وانا هدعو الى الله وانا كل اللي عليه وانا يا شباب عايزين تبقوا عايزين تبقوا ابطال حفظ القرآن طلب العلم اول ما رمضان يخلص على ايد اي حد او معهد اعداد دعاه اقرب معهد اعداد دعاه لبيتك ولبيتك تروح بعد رمضان تطلب علم فيه فوراً تالت حاجه الدعوه الى الله والشغل في الدعوه الى الله من أول الليله باذن الله ما تنزلش طراويح وانت معاك واحد صاحبك ما تنزلش غير وانت معاكي واحده صاحبتك يلا شباب اشتغلوا عايزين ابطال يغيروا الواقع بطل على وجه السرعه اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم ايقظ قلوبنا اللهم انقذ أمة محمد اللهم ايقظها اللهم اذل دينك أن يسود اللهم اذل شرعك ان ينتصر رؤيا رب لا تذر على ارض من اليهود ديارة. يا رب لا تظر على ارض العراق من الامريكان دياره يا رب لا تظر على ارض المسلمين من حزب الكفار دياره يا رب طهر فلسطين اللهم ان نسالك شهاده على اعتاب المسجد الاقصى اللهم اصطفينا اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اخرج مننا دعاه وداعيات وعلما وعالما ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات اللهم اقض امه حبيبك اكتب على كل الاعواصات المسلمين يا رب ايقظ كل المسلمين يا رب ايقظ عقول امه محمد وشباب أمة محمد يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير